مهما ذبنا من لذتها ومرارتها فغدا ترسا مد الدنيا إلا دار ما فيها يبلى و يبور يا رب فلا تفتنا جنّا جنّا منى فالدنيا تبلى ما فيها يثنا جنة جنا هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة فبها نلقى أحمد والصحبي وشوقا لنظرة ربي سلام راحة أمن بها ما لم ترى عين ندعوك فلا تحرمنا جنّا جنّا هذا ما تمنّى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنّا جنّا هذا ما تمنى يا ربي فارزقنا رؤيا في الجنة بين يديك ستعرض يوما أعمالي لا ينفعني أهلي صحبي أو مالي ليس سوى رحمتك اللهم رجائي أكرمني بالعفو وحق أمالي جنة جنه هذا ما تمنناه فالدنيا تملى ما فيها يفنى يا ربي جنة جنة هذا ما تمنناه يا ربي فرزقنا رؤياك في الجنه يا الله جنة جنة زقنا رؤياك في الجنة يا الله